لانه لآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به م ا في ب ط و ن ه م و ا ل ل ولهم ج و د ع ه النابلسي م خ ت ص م و ا في ر ه م ف ا ن كفروا للعلوم ت ث ي الاسلاميه ب من نار ن ي صف موسوعه ف ق ر النابلسي ح م م ي يصهر به ما في ط و ن ه للعلوم د الاسلاميه ك م د و يخرجوا ا أن ن من ه ا غم أعيدوا فيه الحريق. إن الذين الله يدخل آ م ن و ا و ع م ل ه ا ا ل ن ا ت ج ر ي للعلوم ا ل ن ه ا س ل ا م ن ذ ه ب ولؤلؤا و ل ب ا س ه م فيها حرير و ه د و إلى ا ل ط ي ب م ن ا ل ق و ل و و ه د س إ ل ى صراط ا ل ح م ي د إن الاسلاميه ذ ي ن ك ا ل موسوعه س ج ا ل ذ ي ج ع ل ن ا ه ل ل ن ا س سواء للعلوم ا ا ف فيه و ب ا د ن يرد فيه ب ا ل ا ب س ل ا م وإذ و ب أ ن ا ل إ ب ر ا ه ي م م ك ا ن الله ب ي ت أ ا تشرك بي شيئا بي و ط ر ي الحسنى و ا ا ل ق ئ موسوعه ي ن ا ل ك ج د وأذن ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت ك ر ج ا ل ا و ع ل ى كل ض ا م ر يأتين من ك ل فج عميق و ع ل ى كل ض ا م ر ي أ ت ي ن من ه كل فج موسوعه د و ا ل ن ا ف ب ل ه م ويذكروا س م ا للعلوم ه في أيام م الاسلاميه ى م ر أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا منها ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت الأولى الأنعام لكم إلا ما يتلى عليكم ما من فاجتنب الجس و ن موسوعه النابلسي ر ه ل ه ر ر م ش ك للعلوم ن يشرك ب ا ل ل ه ف ك ا س ل ا خر م ن ه اسماء الله ا ل ح س ر ى فتخطفه الطير أ و ت ه و ي ب ه ا ل ر ي في ح م ك ا ن سحيق ذ ل ك ومن ي ع شعائر م ا ل ل ه فإنها من تقوى ا ل ق ل و ب ل ك م ف ي ه الاسلاميه م ف ع ى أ ج س م ثم م ى ح ا البيت العتيق ولكل أ م و س و ع ن ا م ن س ا ب ل س م ا ل ل ه ع ل ى م ا رزقهم من بهيمة من ا ل أ ن ع ا ف إ ل ه إله ك م و ا ح د م ي ه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 ل ل ب د ن جعلناها ا ك م و س م الله ع ل ي ه ا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا ف ك ل و ا م ن ه ا وأطعموا ب ل ا والمعتر ن ع كذلك س خ ر ن ا ه ا ل ك م ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن لن ي ن ا ل ا ل ل ه ه ل ح م ا ولا د م ا ا ه ولكن ي ن ا ل ه التقوى منها ك ذ ل ك س خ ر ه الدكتور ك محمد م ا ت ب ا ل م ا ب ش ر ا ل م ح س ي